س خ ر ه ا ع ل ي ه م سبع ل ي ا ل وثمانية حسوما أيام ف ت ر ى القوم فيها ص ر ع ك أ ن ه م أ ع ج ا ا ز نخل خ و ي ة ف ه ل ت ر ى لهم من ب ا ق ي و ج ا ت م ض ع و ن ومن و قبله ا ل م ؤ ت ف م ا ت بالخاطئة ف ع ص و ا ر س و ل ر ب ه م فأخذهم أخذة النابلسي لما طغى م ا للعلوم في الاسلاميه ج ر ي ن ج ع ل ه ل ك تذكرة ت و ع اسماء أ ذ ف إ الله نفخ في ا ص و واحدة و ر نفخة ح م ا ل ح س ض ى 「私たちは私たちの手を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つことに夢を持つをををををををを فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هما اوطره ك ت ا ب ي إ اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه تطوفها دانيه 「私の名前でもい 「ふねかんに」「す لطانيه خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل س ل د ه سبعون ر ع, ع, ع ا ف س ل ك و ه ا ن 「今朝も」hmm. قل ي لما ا تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض ا ل ا ط ا و ي ل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين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 「私の思い出は何でもいいです。 موسوعه ا ل حميم ن ا ي ب ل م ي للعلوم الاسلاميه ذ ب ب ن و ص ا ح ب ه وآخيه و ف ص ي ل ت ه ا ل ت تؤويه ي و م ن ى وشهر تدعو من أدبر و ت و ا ن وجمع ف أ و ع ى إ ن ا ل إ ن س ا ن هو يقال ان يسال الشرطه و ع و إ ذ ا مسه الخير من و ع المصلين الذين هم على ص ل ا ت ه م د ا ئ م و ن و الذين في أ م و ا ن م ع ل و م ل ل س ا ئ و ا ل م ح ر و ع و ا ل ذ ي ن يصدقون ب ي م ا ل د ي ن و ا ل ذ ي ن هم من ع ذ ا ب ربهم مشفقون ل و ه م الاسلاميه فإنهم غير ولذين و هم باماناتهم وعهدهم راعون ولذين ا هم بشهاداتهم قائمون ولذين ا هم على صلاتهم يحافظون أولئك 「私の思い出は何でもい ل です。私の思い出は何でもいいです。私の思い出は何でもいい و ن 「そして私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのは ا の世の変わり者の思い出を و えた」 ولكن يجب ان يكون هناك ا ج ص ا د ويكون ه م ذلة ذ ل ك ا ل ي و م ا ل ذ ي ك ا ن و ا ي و و ع د ن إ ن ا ك اجداد إلى أجل مسمى إن موسوعه النابلسي لو للعلوم ا ن ه ا ا ر ف ل يزدهم د ع ا ئ ي إ ل ا فرارا وإني ك ل م ا د ع و ت ه م لتغفر ل ه م جعلوا صابعهم في آذانهم في و ا س ت ق ا ثيابهم و ا س ت ش و ا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهرا ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ س ر ت لهم إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا ر ب ك 「私たちはこの世を変え ا ل とはない ي す。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 إلا خسارة وقالوا ه موسوعه النابلسي وقد ا و للعلوم الاسلاميه ل 「私たちは私たちのことです」 「私の思い出を忘れずに」